بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا القبور يا أيها الإنسان سَنُغَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ سَنُغَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما أشارك بك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا دلت تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كرام كتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون ان الابراء لفي نعيم وان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 يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله